فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يبن الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله نسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذنوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقَوْا إليكم السَّلَمَ فَمَا جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أَنْ يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الْفِتْنَةِ يركسوا فيها فإن لم يعتذنوكم ويلقوا لا يظلمون وسلموا ويكفوا ايديهم فاخذوهم وقتلوهم تاخذوه وقتلوهم حيث تقبتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنا مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية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 سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الذين ولمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات وَنَغْفِرُ لَهُ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّذِيرَةَ وَفشاهُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم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 فَكَانَ الله غَفُورًا رحيما وَإِذَا ضربتم فِي الْأَرْضِ فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَن كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لكم عدوا اِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقْتَلْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا فليكونوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَقِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يصلوا فليصلوا معك مَعَكَ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم عَلَيْكُمْ فيميلون عليكم وَلَا جُنَاحَ ولا جناح عليكم بِكُمْ كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا وَخُذُوا حذركم إِنَّ الله أعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قضيتم الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعوا وَعَلَى وعلى فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ تُمَتَّعُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ القوم إِن تكونوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ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 لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادر عن الذين يختالون أنفسهم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 في الحياة الدنيا فمن يجادل الله علم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه أو اثما ثم يرهي به بريئا فقد مل تقديشت من مجالوا ولولا فضل الله عليك ورحمته لمن ضائفه منهم أن يضلوك, ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس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 119. لا يدعون إلا شيطانا مريدا 110. لعنه الله 111. وقال لأتخذن من عبادك لصيبا مفروضا 112. ولأبلنهم ولأمينهم آذان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليم من دون الله فقد خسر فسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولا مأواه جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها المياه خالدين فيها خالدين فيها أبدا من أصدق من الله حينا ليس بأماليكم ولا أمالي أهل الكتاب من يعمل سوء أن ولا يجد له من دون الله وليو ولا نصرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك, فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا من, من اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إبراهيم خَلِيلًا ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكان الله بكل شيء محيطا وَيَسْتَفْتُونَكَ في النساء قل الله يستيكم فيهن وما يسلى عليكم في في وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء الناس لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكروهن والمستضعفين من الملدان وأن تقومون بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا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 فلا تميلوا كل المين فتذروها كالمعلقة وإن تسمحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغل الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في أرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أَن اتقوا الله وَإِن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وَلِلَّهِ مَا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 الذين آمنوا وكونوا قواما بالقصط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين غليا أو ثقيرا فالله أولى فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُن لَّلَّهِ يُغَيِّرُ هَٰذَا مَا بِقَوْمٍ مِّن بَعْدِ إِيمَانِهِمْ وَمَا هُم بِظَاهِرِينَ بِالْإِيمَانِ ۚ وَإِذَا تَوَلَّوْا يبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بنا فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره انكم اذا من مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في الجهل ان مجرعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحفش عليكم من المؤمنين اللهم يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا وإذا قاموا إن الصلاة قاموا كساء يراون الناس ولا الله إلا قليلا مزبزبين بين ذلك لا لَيْلًا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَالْغَاشِيَةِ إِنَّ النَّبِيَّ رَأَى وَأَصْلَحُوا وَاحْتَصَمُوا مِنَ وَأَخْلَصُوا دينهم فَأُولَئِكَ, فأولئك مع المؤمنين وسوف يقتل الله المؤمنين عظيما ما يسعل الله بعذابكم ان شكرتم وامننتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب